أفلاعه هذا سامي يقول أنا أعمل في مستشفى وفي المستشفى عاملات وفي المستشفى عاملات غير مسلمات فهل يجوز لي لين الكلام مع معهن ولين الجانب بنية الدعوة ودعوتهم إلى الله عز وجل وتحسين الإسلام يقول بأنه يعمل في مستشفى في المستشفى عاملات غير مسلمات فهل يجوز له بأن يلين لهم لهم الكلام ولين لهم الجانب بنية الدعوة إلى الله عز وجل وتحسين الإسلام في نظرهم نعم دعوتهم إلى الله مطلوبة واجبة فعليك دعوتهم إلى الله بلغتهم التي الل الل يفهمونها مع الحذر من فتنة بهم فإذا كنت تخشر فتنة بهم فدعها لغيرهم ولكن إذا كان تدعوهم إلى الله ما غيرها خاشد في تدعوهم إلى الله وغض رفرت ووفضح لهم بلغتهم التي يفهمونها لعجى الله يهديهم بأسلامه